قبلك في شيع الأولين وما ياتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خل السنة الأولين ولو فتحنا عليهم باباً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 ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نير السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا مِن صلصال من حمأ مسنون فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس ابا ان يكون مع الساجدين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 إِلَّا آل لوط إن لم نجدهم أجمعين إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ دَعْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ الْلُّوطُ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ كَرُونَ قالوا بل جيناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوحا تومرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون